111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 113. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض 119. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 110. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 111. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 119. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم نَحْنُ نحن مستهزئون 110. الله يستهزئ فِي ويمدهم في 118. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 119. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا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 يكادُ الْبَرْقُ يَخْطَف أَبصَارَهُم كُلمَا أَضَ أَلَهُم م شَوفهِ وَإِذاَا أَظْلَمَ عَلَيهِمْ قَامُوا وَلَ شَ اللهَّهُ لَذَهَبَ بِسَمعهِم وَأَبصَارِهم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 قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً 124. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 125. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا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 117. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 118. قال إني أعلم ما لا تعلمون 119. وعلم آدم الأسماء كلها ثم اعرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماءها اولائي ان كنتم صادقين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 أسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائم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 119. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 110. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 111. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 124. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آدَمُ فتلقى آدم من فَتَابَ كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 126. قلنا اهبطوا منها جميعا مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَآمِنُوا بِمَا أَزَللتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْولَ كَافِر بِهِ وَلَا تَشْتَروا بِعاياتاتِ ثمَمَنًَا قَللَ وَإِن يَا يَفَتَّقُون 119. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 لَاقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي نِعْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَتَقْوَى يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًا الْعَذَابَ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عظيم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 119. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 110. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 112. إنه هو التواب الرحيم 113. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 114. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.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 12. فجرت منه اثنتا عشرة عينا 13. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 14. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا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 نلری بتا مسبا نالک بھی اہم کا نبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئ ان من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا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 118. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 119. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة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 وَإَِّ مِنَحَجارَارَةِ لَمَا يَتََفَجررُ مِنْهُ الْأَنْهَار وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يَ الشََّّق فَيَخْرجُ مِنهُ م وَإَِّ مِنهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشَْةِ اللهَّهِ وَمَ اللهَّهُ بِغَافِ لِ غََّا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 قالوا أَتُحَدّثُونَون بِمَا فَتَحَ اللهَّ عَلَكُم لحججكُم بِهِ عدَ رَبِّكُم أَفَلَا تَعاقِلون أَولَا يَعلَمونَ أَ اللهَّه يَعلَمُ ماَا يُشِرُّونَ وَماَا يُعلِنون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 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فَلَ يُخْلِفَ اللهَّهُ حدَهُ أَمْ تَقولُونَ على اللهَّهِ مَا ل تَعلَمون بَلا مَن كَسَبَ سَئتَ وَأَحاقَت بِهِ خَط أَتُ فَأُولائِكَ صحابُ النهُم فيِيهَا خَالدُون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 تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 119. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 119. ويفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 119. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بَعْدِهِ بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول مريم تَوى أَم فُسُكُمُْتَكبَرْتُم فَفَريقًا كَذَّبتُم وَفَريقًا تَقُتُلُون وَقالَاوا قُلُوب نَا غُلف بَنْ عَلَهُمُ اللهَّهُ بِكُفْرهِم فَقَللًَا مَا يُؤمِنون وَلَمَّا جَ أَهُم إ غدِ اللهَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَغَهُم وَكَالوا مِن قَمِنوا يَستَفتِحونَ على الذيينَ كَفَروا فَلَم جَ أَهُمَّ عَرَفُ كَفَروا بهِه فَلَ عَلَةُ اللهَّه علىكَافِريد بئس بِهِ اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 قَبللوا إِن كُ تُم مُؤمِنين وَلَقَدِ جَ أَْكُمُ سَابِبَيينَاتِ ثُم تَّفَلتُمُ الْعِجِلَ مِ بَعدِهِ وأنتم ظالمون.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 ما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو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 الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملائكين وما انزل على الملائكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 112. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 113. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير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 بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاحْفُوا وَاصْفَحُوا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 فلا من أسلم وجهه لله وهو فَلَهُ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت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 الناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم و اسماعيل اطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا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 118. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 119. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَطَٰلُوكُونَ هُدًى لِّنَصَارٰى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى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 117. هم في شقاق 118. الله وهو السميع العليم 119. الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون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 ولا تسألون عما كانوا صدق الله العظيم